من تفضت يناف في هدوء الليل من هو الصالد المغابر في وجه السيد يفعد عن عينيه الراحة يتحدى خصمان في الساحة يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما father